يا علي يا علي يا علي علي طوفان يونس يوم ضك الحوت وعلى الصوت العله وتشذب الصوت يموت علي سيف القيامة وشفرة التعبوت شف الله يدرب الحومة ايه, إيه, إيه شف الله درب الحومه شف الله درب الحومه شف الله درب الحومه قادم للشاعره البيت على المياه علي طوفان يونس يوم الحوت اسمع ها خوتها مو قويه هاي ها خوتها هاخوتها علي علي علي علي علي علي علي علي طوفان يونس يونس رك الحوت او علي صوت الاله تشد بصوت يموت فقار بالمينة او شفرت, شفرت انسابك شف الله حي درب الحومه اسمع اسمع, أسمع سيفك يا علي يا علي يا علي ها خوتها شو بعد على, علي ها خوتها سيفك يا علي يا علي لمن عليهم صال خلى الزلم تبجو حال ينذب حال كل ضربة بفقارك تنقل بزنزال بضرباته بضرباته بضربات بضربات زلزلها الحومه حيدر حيدر للمعارك من يطب لي شعر البيت واثق العيساوي أسمع أسمع أسمع. حيدر حيدر للمعارك من يطبليها السيوف اللي ما تسولف ثق يا الله علي هذا علي ها خوتها امشي عليك علي من شعب قلبك صيح ها خوتها حيدر نيته بله السيف ما تسالف فق يحكيها او من تعطش رقاب بسيف يرويها ويرويها يرويها قاجل يرويها. يرويها يرويها من زمزم سيفه يرويها من زمزم سيفه يرويها من زمزم سيفه ايي خادم على عين على عين وعلى راس خادم في الوقت خادم خادم اي يا علي يا علي يا علي يا علي للمعارك من يطوب ليك سيوف الماي تسولف <تصفيق> السيوف الماي <في> تسولف <تصفيق> ثقيحة شيه ومن تعطي شركا ابس أف아아 يرويحه ويرويحه يرويحه ويرويحه من زمزم سيفه يرويحه من زمزم سيفه آه ايه يرويحه من زمزم سيفه يرويح من زمزم سيفه وطلباته هواي بس وقت ما عدنا علي علي علي علي علي علي علي علي علي علي عمي سوى بابن فقارب يمينه او يشبه القناص ايط الشعرها ايط الشعرها ايط الشعرها البيت على المياه الله يبارك بكم قوم <صحيح> على حيلك قوم على حيلك اسمعني اسمعني اسمعني اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع مش عليك علي اسمع علي علي القرآن كله بسورة الاخلاص او علب صفين قل السوب ابني فقار فقاره فقاره فقار فقار فقار ابي يمينه ويشبه القنا يصيط الشره حيدر ويلمها يصيط حيدر ويلمها جزاكم الله خير الجزاء استريحوا ما قصرتوا الله يبارك بكم الله يسلمكم استريحوا استريحوا استريحوا استريحوا استريحوا جزاكم الله خير الجزاء استريحوا هي هاي وقفه المؤمنين هاي كانت المؤمنين جزاكم الله خير الجزاء الله يبارك بكم الله يسلمكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع